يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم تلقون إليه بالمواد وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا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 رَبَّنَا لَا تجعلنا فِتْنَةً للذين كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُشْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كَانَ يَرْضُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ ومن يتول فان الله هو الغني الحميد عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم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 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون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 124. مَا ما أنفقتم وليسألوا ما حُكْمُ ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن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 ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله